قال هؤلاء بناتي إن كُلّهم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عالياً سافلها وانطرنا عليهم وانطرنا عليهم حجارة من سجيل إن إن في ذلك لآيات آيات للمتوسّمين، وإنها لبِسْبيلٍ مقيمٍ. إن في ذلك لا آيات للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فاتقمنا منهم، وإنهما لبِإمامٍ مبين. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصلحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما الحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم